إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسراف ذكر إن فعَت الذكرَةَ سيذكَرُ مَن يخشى ويتجنبُه الأشقر الذي يصلَ النَّارَ الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى Qad aflah man tazka, wazkarasma Rabbhi, fucalla. Beltu asron al hayat al dunya, wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hazaal fi al sughfir